سبعة، استمع الى الايه الكريمة والحديث الشريف واقراهما ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه؟ ويده